قدر <سؤال> الله الرحمن الرحيم المعربات قال المصنف عليه رحمه الله المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات اربعه اشياء الاسم المفرد اربعه اشياء أربعة أنواع فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنس السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل لآخره شيء وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثه أشياء جمع المؤنس السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه من سار على نهجه وسند سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. تقدم الكلام في اللقاء الماضي حول باب معرفة علامات الاعراب سواء كان هذه العلامات علامات أصلية أو علامات فرعية وذكرنا المقصود عليكم السلام وذكرنا المقصود بالعلامات الأصلية والمقصود بالعلامات الفرعية وهنا يقول المعربات قسمان هذا الفصل كأنه إعادة ترتيب لما تقدم بيانه في الفصل السابق يعني لم يأتي هنا بجديد وإنما هو مجرد إعادة ترتيب لهذه القواعد الإعرابية فكأن هذا الدرس مراجعه للدرس الدرس الذي قبلهما اعاده الترتيب والتنسيق فيقول المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف وهذا ما ذكرناه من قبل وهذه الحركات اما ان تكون الضمه او الفتحه أو, او الكسره او السكون هذه هي الحركات وقسم يعرب بالحروف وهذه حروف اما الالف الواو الياء حذف او ثبوت النوم واضح القسم الذي يعرب بالحركات وهو الذي يعرف بالضمه والفتحة والكسرة والسكون هذه الحركات هي علامات إعراب أصلية أليس كذلك أصلية هذا الكلام منضبط نحويا عندما أقول القسم الذي يعرب بالحركات الفتحة والضمه والكسرة والسكون هذه الحركات الأربع نقول هذه علامات إعراب أصلية أنتم تقولون نعم يعني هل هذه العبارة صحيحة عندما أقول القسم الذي يعرب بالحركات بحركة الضمة والفتحة والكسرة والسكون نقول هذه علامات إعراب أصلية أم هنا تحفظ على هذه العبارة نصبر خليلا حتى نرى ثم قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون الكلمات التي تعرض من خلال الدرس الماضي والذي قبله هي كالآن الاسم المفرد جمع التكسير المثنى، جمع المذكر الثالث، جمع المؤنث الثالث، الأسماء الخمس، الأفعال الخمس، ما لا ينصب أو الفعل المضارع. فهذه تسعة هذه الكلمات التي تعربها هنا يبين إعراب هذه الكلمات قسم منها يعرب بالحركات وقسم منها يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنف السالم والفعل المضارع ما هي الحركات التي تعرف بها إما الضم هذا في حالة الرفع وإما الفتحة في حالة النص وإما الكسرة في حالة الخفض عليكم السلام. وإما السكون في حالة الجزء وهذا يقول لمن الفعل المضارع الصحيح الاخر ها. تقول الضمة والفتحة والكسرة والسكون هذه علامات أصدية لكن قد تكون أيضا فرعية مثل الفتحة والكسرة والسكون الفتحة علامة فرعية من علامات الخفض وذلك للإسم الذي لا ينصرف. واضح والكسره علامه نص فرعيه وذلك لجمع مؤنث السادس اليس كذلك غلبكم النساء هذا صحيح. يعني هذه الحركات الاربعه لا نقول عنها بإطلاق انها علامات اصليه قد تكون علامات فرعيه في بعض الصور متى ان الفتحه علامه جر بدلا من الكسره في الاسم غير المنصرف الممنوع من الصرف هي علامه فرعيه وليست علامه اصلا واضح وكذلك الكسره علامه نصب فرعيه بدلا من الفتحه في جمع المؤنث السالم عندما يكون منصوبا لكنها تقول والسكون لا السكون ليس داخلا في ذلك وضعت الصورة يبقى نقول هذه العلامات الأربعة الأصل أنها علامات إعراب أصلية الضم، الفتحة الكسرة السكون أما الفتحه تكون علامة فرعية بدلا من الكسرة في الاسم غير المنصرف النوم الصرف والكسر تكون علامة نصب فرعية بدلا من الفتحه في جمع المؤنث السالم وضعت السورة فنقول بأن هذه الأنواع الاربعه الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هذه كلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسرة تخفض كلها بالكسره ليس كلها لأنه أدخل فيها الفعل المضارع والفعل المضارع لا لا يجر الفعل لا يجر, الفعل لا يجر واضح ثم قال وتجزم بالسكون هل تجزم كلها بالسكون الجواب لا الذي يجزم بالسكون هو الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر صحيح الآخر فالجزم علامة علامة للفعل والجر علامة للاسم والمثال على ذلك لما تقول جاء التلميذ التلميذ هذا اسم مفرد وقع في موضع رفع يكون مرفوعا بالضمه رايت التلميذ اسم مفرد جاء في موضع نص يكون منصوبا بالفتحه مررت بالتلميذ هذا اسم مفرد جاء في موضع خفض يكون مجرورا بالكسر وكذلك عندما تقول جاء التلاميذ جمع تكسير جاء رايت التلاميذ مررت بالتلاميذ واضح هذا في حال في اسم المفرد وفي حال جمع التكسير طيب الحالة الثالثة في حالة جمع المؤنث السالم تقول جاء الطالبات ترفع بالضم رأيت الطالبات هنا برجت نصبت بالكسرة لذا قال المصنف رحمه الله وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ينصب بالكسره واضح والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه والفعل المضارع المعتل الاخر يلزم بحذف اخره نذكر مثالا جاء الطالبات عرفنا ان هذا يكون عندئذ مرفوعا بالضمه رايت الطالبات منصوبا بالكسره مررت بالطالبات مجرورا بالكسره طيب. ننتقل طيب. إلى الفعل المضارع يكتب أحمد, أحمد يكتب أنه رفع يب بالضمه يب لماذا؟ صحيح, صحيح الآخر فعل مضارع صحيح, صحيح الآخر ولم يسبق لا بناصب ولا بجازة فيكون مرفوعا عن عن عن بالضمه في عندما يقول لن يفلح الكاذب يفلح فعل المضارع جاء منصوبا بالفتحه لانه صدق من أدوات النصب هو صحيح الاخر ولم يلحق به ضمير لا الف التتميه ولا واو الجماعه ولا ياء المخاطبه المؤنفه واضح أقول لم ينجح المهم ينجح فعل المضارع جاء مجزوما بالسكون لماذا؟ لأنه باداه من أدوات الجزم وهي لم كما أنه ليس معتلى الآخر صحيح الآخر يعني ليس في اخره حرف علم كما أنه لم يلحق به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المونتة المخاطبة فعندئذ جزمناه بالسكون الذي يظهر على آخره وضحت قال وخرج عن ذلك الثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ذكرت لك المثال والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة أقول مارض باحمد أحمد هذا من الممنوع من الصرف وقلنا الاسم المصروف يعني المنون تلحقه نون ساكنة في آخره تنطق ولا تكتب وعلامة هذا التنوين إما ضمتان أو فتحتان أو كسرتان فعندما أقول مررت بأحمد أحمد هنا جاء مخفوضا بالباء وعلامة الخفض ليست العلامة الأصلية المعروفة وهي الكسر، مع أنه اسم مفرد، لكن لماذا خفضناه عندئذ بالفتحة لأنه غير منصرف يعني ممنوع من الصرف قال والفعل المضارع المعتل الاخر يجزم بحذف آخره يعني الفعل المضارع المعتل الآخر خرج من هذه القاعدة خرج من هذه القاعدة وأنه يعرب بالحركات لماذا إذا جاء معتل ألا الاخر فان ألا علامه اعرابه عند إذن تكون بحذف حرف العله عند الجزم. عند الجزم, الجزم عند الجزم واضح اقول لم يسقي الزارع زرعه يسقي اصوات يسقي المضارع والكل الاخر بالياء جاء مرزوما فعلامة الجزم هو حذف حرف العين. وضحت هذه مثلاً أن هذا تكرار لما مضى. فضل المعربات بالحروف، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان. وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التسنية فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتجزم بحذفها. ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها قال رحمه الله تعالى والذي يعرب بالحروف اربعه انواع بعد ان انتهى من الكلام حول المعربات والحركات فقلنا بانها علامات اعراب اصليه باستثناء ها ها ها متى الفتحة متى الكسرة الفتحة عندما يخفض الاسم المنصرف يخفض بالفتحه نيابة عن الكسرة والكسرة في نصب جمع المؤنث السالة ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة قال والذي يعرف بالحروف في اربعه انواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وذكرت لك في اللقاء الماضي لماذا سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم لأنها تأتي ها ها تأتي نعم وهي مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون والخامسه وتفعلين يقول فاما التثنيه يعني الكلمه التي تاتي مثنى ترفع بالالف تقول جاء الطالبان ترفع بالالف مثنى مرفوع بالالف طيب في, حال في حالة النصب تنصب بالياء تقول رأيت الطالبين في حالة الجر يجر بالياء مررت بالطالبين عرفت الآن إعراب المثنى رفعا ونصبا وجرا طيب وجمع مذكر السالم في حاله الرفع اقول جاء المسلمون يرفع بالواو وهي علامه رفع فرعيه رايت المسلمين نصبا بالياء لانه جمع ذكر سادس فالياء علامه نصب فرعيه مررت بالمسلمين الجر باليا علامة جر فرعي قال والأسماء الخمسة وذكرت لك من قبل ما هي الأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفو وزوف وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو تقول نجح اخوك وفي حاله النصب تقول رايت اخاك وفي حاله الجر تقول سلمت على ابيك فعند الرفع ترفع بالواو وعند النصب تنصب بالالف وعند الجر تجر بالياء وقلت لك انتبه للفارق بين الاسماء الخمسه وبين المثنى وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم والمثنى ينصبان ويجران بالياء ينصبان ويجران بالياء اما الاسماء الخمسه تنصب بالالف تجر بالياء ثم قالوا ولضعاف الخمسه وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون وتفعلين ففي حاله الرفع ترفع بثبوت النون تقول المسلمون يفعلون الخير المسلمان يفعلان الخير انتما تصليان في المسجد أنت تحفظين القرآن فكل هذه الأقعاد الخمسة جاءت مرفوعة بثبوت النون أما إذا سبقت بناصب أو جازم فيكون النصب والجزم عندئذ بحذف النون أقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تنالوا من الافعال الخمسه منصوب لانه سبق باداه نصب وهي لن وعلامه النصب هي حذف ان واضح اقول لا تهملوا دروسكم لا تهملوا دروسكم لا ناهيه جازمه ادام الادوات النهي وهي جازمه تجزم الفعل المضارع هنا دخلت على فعل من الافعال الخمسه لا تهملوا فيكون الجزم عندئذ بحذف النون واضح عرفت الان اعراب المثنى واعراب جمع المذكر السالم وإعراب جمع المؤنث السالم وإعراب الأفعال الخمسة وإعراب الأسماء الخمسة وإعراب الفعل المضارع في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجزم وفي حالة الخفض الخفض دي مسابق من الأسماء نحن جمعنا كل اجعل الجزمة للأفعال واجعل الحق للأسماء هنا مسألة متعلقة بإعراب الأسماء الخمسه قلت لك بأن الأسماء الخمسة ترفع وتنصب وتجر بعلامات إعراب أصلية أم فرعية فرعية ترفع بالواو وتنصب بالالف. وتجزم <تصفيق> نعم احسنت لا تجزم <تصفيق> تجر بالياء لكن هذه الاسماء الخمسه عند اعرابها بهذه العلامات الفرعيه وهي الواو رفعه والالف نصبا والياء جرا يكون هذا الاعراب بهذه العلامات الفرعيه بشروط ما هي هذه الشروط التي ذكرها اهل العلم لم يذكرها المصنفون. كما ذكرت لك في مقتصر لكني اذكرها لك ايضا باختصار دون يعني استطراد ولا تطويل هذه الاسماء الخمسه ما هي قلنا اب واخ وحم وفو وذوه. قالوا عندما نعربها بهذه الحروف وهي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا لابد أن تتوفر في هذه الأسماء الخمسة شروط ما هي هذه الشروط قالوا أول شرط أن تكون مفردة أن تكون مفردة فإذا جاءت مجموعة فإنها تعرب إعراب جمع التكسير أو جمع المذكر الثالث كيف ذلك أب هذا من الأسماء الخمس إذا جاء جمعا نقول آباء أخ نقول إخوة جمعت عندئذ الجمعة تكسير هل يمكن أن تجمع جمع مذكر سالم؟ نعم لكن هذا ليس مشهورا تقول أبون أخون لكن هذا ليس مشهور المشهور أن أب جمعها آباء أخ جمعها ها؟ إخوة فعندما تاتي مجموعه فتعرب كما يعرب جمع التكسير بعلامات الاعراب الاصليه الضمه رفعا والفتحه نصبا والكسره خفضا تقول جاء الاباء الاباء فاعل مرفوع بالضمه لا نقول عندئذ أنه يدخل تحت حكم إعراب الأسماء الخمسة لماذا؟ لأنه جاء مجموعة أقول رأيت الآباء سلمت على الآباء واضح؟ نجح الاخوه رايت الاخوه سلمت على الاخوت واضح فعندما جاءت هذه الاسماء الخمسة مجموعه تعرب اعراب جمعت الضمه في حاله الرفع والفتحه في حاله النصب والكسره في حاله الجرج اذن الشرط الاول لاعراب الاسماء الخمسه بالعلامات الحرائية وهي الواو في حالة الرفع والالف في حالة النصب والياء في حالة الجر الشرط أن تكون مفردة فإذا جاءت مجموعة جمع تكسير أو جمع مذكر سالم فتعرب على حسب الإعراب المعروف طيب لو جاء جمع مذكر سالم تقول جاء أبون رأيت أبيني سلمت على أبيني وهذا كما ذكرت لك ليس مشهورا واضح؟ الشرط الثاني أن تكون مكبرة أن تكون الأسماء الخمسة مكبرة ما معنى مكبرة؟ يعني لا تكون مصغرة والتصغير هذا باب مستقل من أبواب علم الصرف سيأتي توضيح ذلك عندما تقول أب عندما تصغر أب على القاعدة الصرفية تقول أبي أبي واضح؟ تصغير أب أبي أخ اخي فإذا جاءت الأسماء الخمسة مصغرة فعند اذن تعرب اعراب الاسم المفرد اقول جاء ابي رايت ابي سلمت على ابي لا تعرب عند اذن بعلامات الاعراب الفرعيه وهي الاعراب بالحروف لما تعرب اعراب الاسم المفرد والاسم مفرد ذكرت لك مرارا انه يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره فإذا جاءت الاسماء الخمسه مصغره تعرف اعراب الاسم المفرد تقول جاء اخي رايت اخيا سلمت على اخي وضعت هذه المساله هذا الشرط الثاني الشرط الثالث حتى تعرب الأسماء الخمسة بعلامات الإعراب الفرعية وهي الإعراب بالحروف أن تكون مضافة أن تكون مضافة ولا تكون الإضافة لياء المتكلم أن تكون مضافة تقول أوه ابوك هنا جاءت مضافة أوه أوه مضافة أوه إلى الكاف اخوك أوه حموك فوك واضح؟ أوه تقول أبوكم أخوكم حموكم فعندما تكون مضافة تعرض عندئذ بعلامات الإعراض الفرعية وهي الواو رفعا والالف نصبا والياء جرا ولا تكون هذه الإضافة إلى ياء المتكلم كيف ذلك عندما تقول أبي أب اسم الاسماء الخمسه اضيف هنا لكنه اضيف الى ياء yeah المتكلم الليل. وهو الياء ياء يا المتكلم ابي اخي <سفق> حمي <هذا> واضح <سود>! عندما اضيفت هنا الى ياء المتكلم <الجديد> ما الاعراب الاعراب عندئذ بالحركات الاصليه وهي الضمه رفعا والفتحه نصبا والكسره جرا لكن هذه الحركات الاصليه تكون مقدره ما معنى مقدره يعني لا تظهر على الياء لماذا للتعذر لانه يتعذر ظهور هذه الحركات على الياء تقول جاء ابي أبي, أبي, أبي فاعل معرب مرفوع مرفوع بماذا مرفوع بالضمه المقدره يعني غير ظاهر ما السبب في انها مقدره تعذر ظهورها لان ظهور الضمه على الياء متعذر في النطق فيه ثقل في النطق إذا لا تنطق الضمة لكنها تقدر طيب, طيب لماذا لم تعرض هذه الكلمة بإعراب الأسماء الخمسة وهي من الأسماء الخمسة الجواب لانها جاءت مضافة إلى ياء المتكلم لو أنها أضيفت إلى غير ياء المتكلم لعربناها بالحروف وهي علامات الإعراب الفرعية الواو رفعا الألف نصبا الياء جرا واضح بقى بقى بقى بقى بقى. فعليه شرط اعراب الاسماء الخمسه بعلامات الاعراب الفرعيه إيه إيه إيه إيه وهي الواو رفعا والالف رصح نصبا والياء جرا ون ون ون ون أن, تكون ان تكون هذه الاسماء اولا مفردة ثانيا ان تكون هذه الاسماء مكبرة يعني ليست مصغرة ثالثا ان تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم وذكرت لك المثال على كل شرط من هذه الشروط أما فو وهو من الاسماء الخمسة يا بهذا الاعراب الذي ذكرته لك اذا جاءت مضافه الى غير ياء المتكلم لكنها تختص بشيء زائد فو ما هو هذا الشيء الزائد أن فو قد تضاف إلى الميم تقول فم فم فإذا أضيفت إلى الميم فإنها تعرض إعراب الاسم المفرد لا تعرف اعراب الاسماء الخمسه تقول هذا فم حسن فم اضيفت هنا الى الميم فم هنا جاء مرفوعا بالضمه الظاهره مثله مثل اي اسم مفرد تقول رايت فمن حسن جاء هنا منصوبا بالفتحة الظاهره تقول نظرت الى فمن حسن واضح نكتفي بهذا المقدار هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين